Allahumma Muhammad Allahumma Muhammad Allahumma Muhammad Allahumma Muhammad Allahumma Muhammad Ali wa Hasan wa Ali ar-Rasul Fatima قال الرسول فاطمة والزعك مولانا صلوا على احمد النبي يا سامعين الصور يا سامع الصور صل على النبي او المحمد و بن عم علي يا سامع الصور صل على النبي او المحمد يا نصلي على المختار صل على الاله صل على الاله هم سلسله الاثرار تضوي بجماله تضوي بجماله نجاتك من النار وقبر رساله قبر رساله بالدنيا هم انوار الله وجلاله الله وجلاله خذاني يا الله الحب اخذاني يا الله نور دعاني مهجة هذاني يا الله يا الولي بسم الله وهداي تفتح يا علي صل على النبي اول محمد بطيب يا كوكاب طيب يا شمس حب واحساس بالقلب ما تغيب بالقلب ما تغيب ما نصبت كل ناس يا ابو المحارب يا ابو المحارب امر القلم والله ja l'aquí t'an sír Hayami Hay Allah B'isme Hayami Hay Allah H'ubba Salami Hay Allah Aşq غرامi Hay Allah Hay Allah Hay Allah Hay Allah El masjid abobu Sكر hal عند علي اللي شهد لي الماضي فوق <تصفيق> الرماد فوق الرماد بفراش ابو الزهراب عن السماوات عن السماوات روحها على كفوفه بعد النبوات لا تعجبنا يصير بحر الكرامات بحر الكرامات الهلالي يلا نور الهلالي بين المعالي بهجة معالي يا الله تيعتلي بين السماء لها فتاة إلا علي يا سبح الصور على النبي والمحمد وبن عبد علي يا سبح الصور صل على النبي والمحمد وبن عبد علي العدد لنجوم ما تحسي فضله ما تحسي فضله وتتحير الأعداد من بعض كله من بعض كله والجنة تتمنى وتتمنى وصله وتتمنى وصله بعد النبي ما صار بعده ولا قبله بعده ولا قبله عجايب يا الله بحر عجائب بكل مناقب ابن نبي النبي نفس القران شهد قال لي وهل احمد النبي